لآل لا ل ا ق ر آ ن ا ل ح م د ل للخدمات ه ورحمة ا ع ي ن ل الرحيم مالك يوم الدين ر ح م ن نعبد إياك وإياك يوم س ع إذن التقنيه ص ل ل ا ا م س ي ي م الصلاة ذ أنعمت ع ل غير المغضوب على ا ل ن و ا ل ق موسوعه ك ر ا ا ل ن ا إن ف ي ذ ل ك ل و م الاسلاميه م ن الشجر و م ما يعرشون ثم ك ل ي ن كل الثمرات فاسلكوا سبل ربك ذ ل ن ا يخرج من بطونها شراب مختلف في ذلك لآية موسوعه ك النابلسي للعلوم الاسلاميه Oh, wow. وينفق موسوعه النابلسي ي س ت و للعلوم الاسلاميه م ث ل رجليه احدهما أ ب ك م لا يقدر على شيء وهو كل على م و ل ا أ ي ن م ا يوجهه لا ي أ ت ي بخير هل يستوي I'm sorry. الم يروا الى الطير مسخراتهم في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم ل ك موسوعه سربي النابلسي ت م ن ع م ت ه ع ل ي ك م ل ع ل ك م ل ا م ي ه ولا موسوعه ت ت ع ن و ا رأى ا ل ذ ي ن ظ ل و ا ا ا ل ع ذ ب ف ل ا ي خ ف ل ع ن ه م و ل هم و م الاسلاميه ش م ن د و ن س و ا إ ل ي ه م ا ل ق و ل إ ن ك ك م ل ا ذ ب ل ق و ا إ ل ى ا ل ل ه ي و م لذن ا ل س ل ا م ي ه ل ف ر ي ا و ص د راتب ن س ب ي ل